「うずぬる الذين يقاتلون بانهم ظ الله على ل م ن <ت ص في ق> ا ل ر ه <ت ص> ي <في ق> م س ن ا ف ي مرادا حر ن ت عود يعتلي كل م ر ق ا لا تاخذ في دين ربه هوادا اجر و م لك يوحي ا ل ز ئ ر ه في الساحي و م ا ي ه ز ر ش ق ه و ا د ي ينادي للنفير اسود عزه فاز طارب بالكرامه هك علم والسلامه فاز طارب بالكرامه ازها به المحياه والرصاص <تصفيق> فوكى والجسر و س ف و ك ا كيف ارضى س ل ا م السلام ياصحافي الفراق يا كيف أ ر ض ى النبات كيف أ ر ض ى الشطر ودماء تراب وعرقى بدر زمان القهر ليس يطيقه حر ولا حتى ب ن الحيوان مزقت أ و ت ا ر القصير عن الاسلام صرف في بلاد الرافدين د و ل ة ا ل إ س ل ا م تبقى رغم أم ف الحاقدين مرت الاعوام خمسا في تحدي و ص ه و ر في ج ن ة وعيوني في جنة وعيوني جنة هذي الجنان مراحي لا, لا تظنون ليلهم لك الشجاني حب الشهاده ج ر ى مني بشرائين يما ا باب الكفر مقفول على تلك ا ل أ س و س وما لهم من منقذين لما نظرت إ ل ى الرجال وجدتهم في سجن بادوش ا ل ن ع ي ن مكبل ي وما زالت ركائب الخير تسير على نفس الطريق ف ي كل م ح ط ة من محطاته تقف لتبث ن س ا ئ م ه ا للواقف المنتظر ولسان حالها هلا هل ل لحقت أ ي ه ا الواقف بركب القوم ف إ ن فيه من ش ع ل الباذلين نفوسهم و أ ن و ا ر الشهداء ما يضيء لك خط ص ي ر ك على طول الطريق فحتى تنال شرف اقتفاء آ ث ا ر أ و ل ئ ك القوم وشرف القتل والبذل في سبيل الله ما عليك إ ل ا أ ن تخطو خطوات ق ل ي ل ة ب ع ق ي د ة وثبات و إ ل ى ذلك الحين ها هي ركائب الخير تبث إ ل ي ك م نسائمها في جزئها الثالث من س ل س ل ة نسائم الخير